لما نبطل نجدب نخدع وفي سير بنقطع لما يبطل قلبنا يولع من حسد وحقد على الناس لما نحب الفرح الغرنا ولما نمشي نوزع خيرنا لما نراعب جد ضميرنا ونعيش بقى معنا الإخلاص تبقى حياتنا أحلى وأجمل وإنبي بقى فخور بينا تبقى حياتنا أحلى وأجمل ونلقى حب اللي ملينا تبقى حياتنا أحلى وأجمل ونقرب من بعضنا لما نبطل بقى سلبية ولما يكون عندنا جدية هم نجح وعزيمة قوية مش للضعف نجيب تبرير لما نعيش لله في دنيتنا ولما نخلي رضا غايتنا لما نصلح من أخلقنا مش بصين دايماً على الغير تبقى حياتنا أحلى وأجمل وإننا بيبقى فخور بينا تبقى حياتنا أحلى وأجمل ونلقى حب اللي ملينا تبقى حياتنا أحلى وأجمل ونقرب من بعضي